اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا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 فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليم